الذي ينظر في العبادات الشرعيه يجد أ ن ا ل ع ب ا د ة كلما صار فيها م ش ق ة أ ك ث ر كلما صار أ ج ر ه ا أ ع ل ى يعني مثلا ا ل أ ج ر المترتب على ص ل ا ة الفجر أ ع ظ م من ا ل أ ج ر المترتب على ص ل ا ة الظهر مثلا في الجماعه ة وذلك لأن ل ا ظ ر كبير من النوم إليها أما الفجر فالأمر الأجر المترتب يعني في يحتاج للإستيقاظ إليها في أعظم على أن الإنسان من النوم منه الإنسان الغالب لا والذهاب أما إذا إلى ذلك قل مثل ذلك جهد تمكن من معصيته ثم لم يفعلها مثلا وسلم ظلهم ومن منهم دعاتهم رأتهم دعاتهم قال النبي صلى الله عليه من الله قالوا سبعتني منصب أن أن يقاب ربما في يستظل ظله وذكر وجمال وبين هذا رجل عرش الرحمن أكثر استحق يستحقه إنسان آخر ربما أن بينه وبين المرأة أميار طويلة لذلك حقيقة أن أطرح موضوع مهم. هذا الموضوع جرى فيه تساهل من عدد من الناس. حتى ب د أ بعض الناس ربما تجد أ ن بعضهم ا ل آ ن قد مضى عليه سنوات وهو لم يفعل هذا ا ل أ م ر الذي سنتكلم عنه وهو إ ق ا م ة ص ل ا ة الفجر في وقتها الله سبحانه وتعالى ذكرها في ا ل ق ر آ ن قال عز وجل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا والمقصود ب ق ر آ ن الفجر هنا هو ص ل ا ة الفجر كما جاء حضور ص ل ا ة الفجر مع ا ل ج م ا ع ة كما ذكر بعض العلم إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد ص ل ا ة الفجر فتعرف من حضرهم من لم يحضر ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في البخاري يتعاقبون فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار يتعاقبون فإذا صعد ويجتمعون في إ ذ ا صعد و ج ت م ع و ن في ص ل ا ة الفجر والعصر يعني في م ل ا ئ ك ة يكونون في الليل يحمون الناس أ و يحفظون عليهم أ ع م ا ل ه م أ و أ ي أ م ر أ ي عمل يعملون وهناك م ل ا ئ ك ة بالليل وهناك م ل ا ئ ك ة بالنهار ف م ل ا ئ ك ة الليل و م ل ا ئ ك ة النهار يعني ينتهي وقت هؤلاء و ي ب د أ وقت ا ل آ خ ر ي ن في وقت الفجر والعصر هؤلاء من الفجر للعصر من العصر الى العصر و ا ل ا خ ر م ن الى ع ص ر إ ل الفجر فيجتمعون ينزلون وقت الفجر وهؤلاء ي ص ع د و ن في وقت الفجر ثم هؤلاء ي ص ع د و ن وقت العصر وهؤلاء ينزلون وقت العصر ف إ ذ ا جاؤوا الى الله تعالى س أ ل ه م قال من أ ي ن جئتم ي س أ ل الذين صعدوا وهم يصلون الفجر الناس من أ ي ن جئتم فيقولون تركنا عبادك وهم يصلون و أ ت ي ن ا ه م وهم يصلون فالذي يحافظ على ص ل ا ة الفجر صلاه العصر تكون أ م ل ا ئ ك ة في وقت الدوام ان صح التعبير يعني في وقت ن ز و ل ه ا تجده يصلي الفجر وفي وقت تركها له تتركه و يصلي العصر هذه من كان يحافظ عليها ص ل ا ة الفجر أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا أ ش د ص ل ا ة على المنافقين فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما صلى يوم ا ب أ ص ح ا ب ه قال أ ش ا ه د فلان قالوا لا قال أ ش ا ه د فلان قالوا لا قال وفلان قالوا لا أ س م ا ء م ع ي ن ة عدها النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت فلم يجدها قد حضرت فقال إ ن هذه ا ل ص ل ا ة أ ث ق ل ص ل ا ة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها يعني من ا ل أ ج ر والثواب ل أ ت و ه ا ولو حبوا وفي, حب وفي بعض الروايات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله لو يعلم أ ح د ه م أ ن ه يجد عرقا سمينا يعني لحم أ و مرماتين حسنتين يعني ناقتين حسنتين سميتين ن يحرص الناس عليها الناس قال أ وقال م ماتين مع الجماعة ا لشهدها صلاة الفجر ر حسنتين يعني و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا في الحديث الصحيح قال من صلى الفجر فهو في ذ م ة الله يعني في حفظ الله تعالى وفي رعايته قال فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته يعني كل من صلى الفجر يدخل في ذ م ة الله يدخل في ح م ا ي ة الله في ر ع ا ي ة الله له في دفاع الله تعالى عن في محبته له إ ذ ا كان ممن يحرص على أ ن يصلي الفجر من حرص عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ص ل ا ة الفجر أ ن ه كان إ ذ ا سافر أ م ر بعض ا ل ص ح ا ب ة أ ن يرقبوا له الفجر حتى لا ي ف و ت ه ا لذلك ينبغي في ا ل ح ق ي ق ة على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مثلا في بر سينام أ و كان في بيته أو في بيته أ و في أ ي مكان أ و مسافر ا ينبغي عليه في ا ل ح ق ي ق ة أ ن يحرص على أ ن يجعل هناك من يرقب له الفجر متى يطلع عليه الفجر لما سافر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مره وكان راجعا قيل من غ ز و ة وقد أ أن ر ا ينام د و كان ا ل ص ح ا ب ة متعبين قال من يرقب لنا الفجر أ ر ي د شخصا يرقب لنا الفجر إ ذ ا طلع يوقظنا من النوم من يرقب لنا الفجر قال بلال أ ن ا أ ر ق ب ه لك يا رسول الله قال ها ترقب الفجر قال ما يحتاج أ ن ا أ ر ق ب لك الفجر بلال جعل يصلي وهم نام و ا لكنه متعب وليس مثلا اليوم يعني يتعب من ركوبه في ا ل س ي ا ر ة أ و ا ل ط ا ئ ر ة أ ح ي ا ن ا تركب ا ل ط ا ئ ر ة ست سبع ساعات فتعب وتحتاج أ ن تنام فما بالك بمن يركبه على د ا ب ة على بعير فيؤلمه ظهره <تصفيق> نحن في أنا وأنا كنت و... و... مكان طبعاً من من أنك ندخل لكن ناصر جامحة ذكرت يالك الطائرة الفجر الطائرة الطائرة قصر أخرى الفجر وقت تصلي وقت ميزات ميزات صلاة وما صلاة طبعاً صلاة ما القصة دخل لكن علي جميل، صلي دخل علي أو جيد مع عمق في في في مش من مميزات ص ل ا ة الفجر ومن خصائصها أ ن ه ا لا تجمع مع غيرها وبالتالي لو دخل عليك وقت أ ن ت في عليك طائرة دخل و ا ل ص ل ا ة وقت ص ل ا ة الفجر يجب عليك أ ن تصليها في وقتها لا يجوز يقول ا ل إ ن س ا ن س أ ج م ع ه ا مع الظهر أ و أ ج م ع ه ا قبلا مع العشاء ص ل ا ة الفجر يعني لا تجمع مع غيرها ويجب عليك أ ن تصليها إ ن استطعت أ ن تصليها مستقبلا القبله قائر راكعا ساجدا فهو أ و ل ى طبعا أ ن ت أ ت ي تصلي ج ه ة الباب أ و ج ه ة المطبخ الصغير الموجود أ و في الممر أ و نحو ذلك تفرش أ ي شيء وتصلي و كلها ركعتين يعني اذا استطعت ذلك إ ذ ا ما استطعت تصليها على كرسيك حتى لو لم تستقبل القبله اهم شيء أ ن تقيم الصلاه في وقتها وتنوي و انك و ي أن تنوي أنك مستقبل ا ل ق ب ل ة و إ ن لم تكن مستقبلا لها طبعا نعود إ ل ى ما كنا فيه ق ص ة بلال إيه؟ ذكرنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أ ن ا أ ر ق ب لكم الفجر ف أ خ ذ بلال وصلي وهم ناموا كان متعبا يعني رجل راكب على ن ا ق ة ف أ ك ي د النبي يتعب فلما انتهى من صلاته ت ك أ على بعيره أ و على ناقته وجعل يرقب الفجر ينظر إ ل ى مكان طلع الفجر حتى إ ذ ا طلع الفجر يقوم ويؤذن ويوقظهم فغلبه النوم فلم يوقظهم إ ل ا حر الشمس وكان أ و ل من استيقظ عمر رضي الله عنه وقام عمر ا ل الشمس طالع وهم ما صلوا الفجر فاضطرب أ م ر ا ل ص ح ا ب ة لانهم م ذ ا اضطرب ل أ ا تعودوا تفوتهم صلاه ة الفجر نحن الآن ا ل ل نحن يتوب ي ع ل ن الفجر عادي ا و وقد ا الساعة السابعة ح د يستيقض ا ا ت ت ه ل ف ما عنده مشكلة كبيرة. ما بينما ربما لو فاتته طيران أصابه عنده ينزعج كبيرة لو رحلة ضرب أو لكن ما دام أ ن ه ا صلاه فجر فهم ما كانوا متعودين أ ن ي ف و ل و ا ص ل ا ة الفجر أ ص ل ا لم يكن هذا من عاداتهم وبالتالي لما تفوتهم ص ل ا ة الفجر هذا أ م ر جلل ب ا ل ن س ب ة لهم قام عمر و أ ي ق ظ بلالا وقام بلال مضطرب ف أ خ ذ و ا يعني ارتفعت أ ص و ا ت ه م فاستيقظ النبي عليه الصلاه والسلام فنظر قال يا بلال أ ي ن كلامك أ ن ت قلت س أ ر ق ب لكم الفجر أ ي ن كلامك قال يا رسول الله أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفوسكم يعني أ ن ت م متعبون ونمتم و أ ن ا متعب ونمت أ ن ا بشر أ خ ذ بنفسي الذي أ خ ذ بنفوسكم فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إ ل ا ا ل ص ح ا ب ة م ض ط ر ق و ن أ ن ت الا أنت السبب لا أ ن ت السبب لماذا تقول شعر الوضع فيه اضطراب فقال ارتحلوا هذا موضع حضرنا فيه الشيطان ارتحلوا ارتحلوا ومشروا ثلاثه اربع خطوات ونزلوا في مكان و أ ذ ن و ا وصلوا الفجر جهرا بعض الناس تظن أ ن ك إ ذ ا صليتها بعد طلوع الشمس أ ن ك لا تجهر ولا تصليها ج م ا ع ة بل تصليها ج م ا ع ة وتجهر ك ص ل ا ة الفجر ا ل ع ا د ي ة يعني حتى لو فاتته ص ل ا ة الفجر وهم م ج م و ع ة أ ر ب ع ة أ و خ م س ة ف إ ن ه م يجهرون يصلونها ص ل ا ة ع ا د ي ة يعني هذا يدلك على عظم فضلها عظم ص ل ا ة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا في ح ا د ي ث ك ث ي ر ة يؤكد على أ ن من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة كما في البخاري والم ق ص و د بالبردين من هما من صلاه الفجر أ ح س ن ت وصلاه العصر صلاه الفجر في من هو يتساهم ل ويصليها ت أ خ ر بعد طلوع الشمس وفي من هو من يغلب ا ل ن و م يعني دائما تفوت الصلاة ويصلي ه ا م ت أ خ ر جميل طبعا الحكم في هذا أ ن من أ خ ر ص ل ا ة الفجر عن وقتها أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعقوبه ع ظ ي م ة حقيقة في البخاري حديث سمره بن جندب يقول النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م إ ن ه أ ت ا ن ي آ ت ي ا ن فابتعثان ي فانطلقت معهما قال ف أ ت ي ن ا على رجل مضطجع و إ ذ ا آ خ ر قائم فوق ر أ س ه ب ص خ ر ة و إ ذ ا هو يتلغ ر أ س ه ب ا ل ص خ ر ة فينفلق ر أ س ه فلقتين ويتدحرج الحجر يذهب هذا الضارب ي أ ت ي بالحجر أ و ل ما يرجع ف إ ذ ا ر أ س المضروب عاد كما كان يعطيه م ر ة ث ا ن ي ة ب ا ل ص خ ر ة ويتدحرج الحجر يذهب ي أ ت ي به ف إ ذ ا ر أ س ه هذا كما كان يعطيه م ر ة ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم لم ا ر أ ى المنظر فزع فعلا منظر مخيف قال سبحان الله ما هذا يا جبريل س أ ل جبريل في آ خ ر الحديث قال ما هذان ي فقال جبريل هذا الذي ينام عن ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة لماذا يضرب ر أ س ه النوم النوم في ا ل ر أ س في الغالب تجد الواحد يقول تقول قم صلي ي ك و ن راسي ثقيل ما أ ص ط د عن السيقط هذا ل ر أ س الثقيل ي ع د د مثل هذا العذاب الله يجير نويه ا والحديث صح رواه البخاري ثم لاحظ هذا العذاب ليس عذابه في النار هذا العذاب ف ت ر ة البرزخ ما بين موته إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة قال الله ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى وقال ولنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر من هذا العذاب قبل أ ن ياتيهم العذاب ا ل آ خ ر فلا شك أ ن الحرص عليها بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا في الحديث ا ل آ خ ر قال من صلى العشاء في ج م ا ع ة ف ك أ ن م ا قام نصف الليل ومن صلى الفجر في ج م ا ع ة ف ك أ ن م ا قام الليل كله الحديث رواه البخاري إذن يا جماعة نحن أمام صلاة مجتمعتان, مجتمعتان, مجتمعتان, مجتمعتان واحدة لها فضلها يعني اللي صل العشاء في جماعة كل صلّ نحن صحيح يعني إذن أن في كأن ما قام نصف مقام ا ل ل ل اللي ي الفجر جماعة صلي في ك أ ن مقام لم الليلة العشاء كله لو يصلي حتى في جماعة ل حديث آ خ ر من صلى الفجر في ج م ا ع ة ف ك أ ن مقام الليله كله حديث آ خ ر غير الحديث ا ل أ و ل ف المقصود أ ن ن ا يا ج م ا ع ة أ م ا م ص ل ا ة هي في ا ل ح ق ي ق ة مقياس ا ل إ ي م ا ن ص ر ا ح ة هي مقياس ا ل إ ي م ا ن لمن يريد أ ن يستيقظ و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن يستيقظ استطاع يعني ب ا ل ه م ة أ ذ ك ر أ ح د الزملاء يدرس في ا ب ت د ا ئ ي ة فتكلم م ر ة مع الطلاب في ثاني ابتدائي أ ع م ا ر ه م ثمان سنوات تقريبا تكلم معهم عن ص ل ا ة الفجر وفضلها وقال يا شباب ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي الفجر في ج م ا ع ة و أ ن يصلي في المسجد ونحو هذا الكلام راجع الفجر الفجر وقال يا أبي وإلى أمة قال الأستاذ يقول لابد أن تصل الفجر في جماعة وغدا إن شاء الله أنا أيقظوني لأجل أن يصلي الفجر مع الجماعة قال له أبو طيب انت لأجل مع عامل أحدهم وأقبل أبي أبي أمة أن أيقظوني أن أبو بيته له إلى إلى وإلى إن يقول تصل يصلي طيب في قضية قال المهم ترى إ ذ ا لم توقظوني ل ص ل ا ة الفجر مع ا ل ج م ا ع ة لن أ ذ ه ب إ ل ى ا ل م د ر س ة قالوا طيب اذهب ونم على فراشك ذهب الولد ونام فلما جاءت ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة إ ل ا أ م توقظكم قم يا محمد يلا ب س ر ع ة ب س ر ع ة ا ل م د ر س ة قال الفجر ما ايقظتوني قالت ما في فجر قم يلا صلي ا ل آ ن واذهب قال والله ما في م د ر س ة يا ولد ضرب شيء ما في م د ر س ة غ ا ب جاءت ا ل ل ي ل ة الثامنه جاء عند أ م ه و أ ب ي ه قال ترى إ ذ ا ما في فجر ما مدرسة ا في لا م م ه أنه ق ل و ا ط ي ب ب إلا و ل د ن ا م أي قضاء ل م د ر س ة مدرسة ما ما ما في فجر كيف في ما صليت ما مدرسة. يا ولما د في في يميني مدرسة ضرب يمين ما مدرسة فلما ضرب سار جاءت ا ل ل ي ل ة الثالثه ة حرصوا على يريدون س ت ي ي و و ا أ ن يركبوا ا ل س ا ع ة على وقت ص ل ا ة الفجر ولا يعلمون م ن ي أ ذ ن أ س ا س ا اتصلت أمها على يما وقالوا ن ف ركبوا على أربعة الجهاز الهاتف اللي معهم بالله اضغط علينا جرس البيت وأنت طالع يعني اذا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن ان يستيقظ ي ب د أ يبتكر أ م و ر ا خلونا واضحين يعني انت اذا وضعت في ر أ س ك أ ن ك ستستيقظ استطعت استطعت في الغالب لكن نحن مشكلتنا أ ن ن ا لا نضع هذا في أ ن ف س ن ا وفعلا ً لما جاءت ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة والنصف إ ل ا الساعه ة ترن و ا ل ا ترن ف ي والجرس يرن وكلش ك ا ن قامت ا ل س ا ع ة فقامت ا ل أ م و أ ي ق ظ ت الولد قام الولد الصغير هذا ولبس ثيابه و أ ق ب ل خارجه من البيت قالت أ م ه يا ولدي أ ي ن تذهب في هذا الظلام ظلام تخرج لوحدك إ ل ى أ ي ن تذهب قال ب أ ذ ه ب أ ص ل ي الفجر قالت لوحدك قال طيب ماذا افعل أ ب ي نائم قال طيب انتظر فصعدت إ ل ى ا ل أ ب الاب متحضن المخده ونائم وفي نفسه انا لن ي س ت ي ق ظ الا بعد ثلاث ساعات ا ل وقت الدوام ف أ ي ق ظ ت ه وذهب بولده يقول المدرس يقول أ ت ا ن ي ا ل أ ب بعد ث ل ا ث ة أ ش ه ر وقد تغير حاله كله إ ل ى الصلاح بسبب هذا الولد يعني الاب كان عنده أ م و ر أ خ ر ى يقع فيها سبحان الله و ص ل ح ت أ ح و ا ل ه ك ل ه بسبب ت أ ث ر بهذا الولد لما أ خ ذ يستيقظ وقال الاب هذا لمدرسنا لصاحبي يقول والله يا نغيب الذي حرص عليه طيب قد يسأل بعض الناس عن الطرق التي يستطيع قد الطرق يستيقض والله والولد لوجوب واجبا ثلاثة صلاة الفجر مثل الحرص الناس للصلاة بالنسبة صارنا ما أنا هذا بها أشهر عن عن بسبب بعض الفجر فقط على الرجال ليس طبعا ترى على يجب كذلك على النساء أ ن يصلينها في البيت في وقتها يعني ما ي ج و ا ل م ر أ ة تقول والله أ ن ا غير و ا ج ب ة عليه ا ل ص ل ا ة في المسجد إ ذ ن سوف أ ص ل ي في البيت إ ذ ا قمت إ ل ى كليتي أ و إ ل ى مدرستي أ و ا ل أ م إ ذ ا استيقظت ل أ ج ل ان توقظ أ و ل ا د ه ا ما في يجب عليها أ ن توقظ أ ن تستيقظ وتصلي في الوقت والله عز وجل يقول إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوته ما في كلام يجب أ ن تصلى في وقتها طيب أ ع ط و ن ي طرقا يا شباب يستطيع ا ل إ ن س ا ن بها ان يستيقظ صلاه الفجر ل ا نساني م يكون, يكون عنده برمج س ه نفسه أني يكون لازم ونقوم بوقتنا سنرس الدواء إذا نفسه وهيئها استطاع وعود على ذلك ا ل آ ن في ا ل ب د ا ي ة إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن أ و ل يوم في ا ل د ر ا س ة بعد بعد ا ج ا ز ة أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ ن ت عندك أ ح د من أ و ل ا د ك يدرسك ل وقاله تلاحظ أ ن ك إ ذ ا جئت توقظ ولدك ل أ و ل يوم في المدارس على ا ل س ا ع ة س ت ة و ن ص هل يقفز على طول ويستيقظ لا تتعب معها م ئ ة في ا ل م ئ ة صح اليوم الثاني تتعب معها تسعين في ا ل م ئ ة اليوم الثالث تتبع ب ع معه ذ ا بعد مرور ث ل ا ث ة أ س ا ب ي ع ما تتعب صح、نعم. تلاحظ انك ا ل آ ن اليوم توقظ ا ل م د ر س ة ي و يستيقظ و يقوم و النوم مبكرا و النوم ب ك ر ا لذلك أ ن ا أ ق و ل ب ا ل ن س ب ة للذي يقول أ ن ا أ ت ع ب و الله أ ح ا و ل صلاه الفجر أ و ل م ر ة ستتعب م ئ ة في ا ل م ا ئ ه صحيح ل أ ن ك غير متعود استيقاظ أ ر ب ع ة و نصف لكن ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ستتعب تسعين ا ل م ر ة رقم عشرين ثلاثين خلاص أ ن ا يحدثني أ ح د الاخوه في قبل أ ي ا م في بيتي و ت ك ل ف ت م ع ه عن ص ل ا ة الفجر قال والله يا شيخ أ ح م د الله منذ سنتين لم تفتني ص ل ا ة الفجر مع ا ل ج م ا ع ة من سنتين ما شاء الله تبارك الله قلت كيف قال والله إ ن ي اذا اقترب ا ل أ ذ ا ن ا س ي ق ظ من نفسي تعود خلاص ا ل س ا ع ة ا ل ب ي و ل و ج ي ة اللي في ر أ س ه تعود على ن ف س ي ق ض منها أ ي ض ا أ ن ماذا ذكرت يا بو فارح ان ي ن ا م ا مبكرا بحيث ان ه ي أ خ ذ حظه من النوم قبل أ ن يؤذن عليه الفجر ويحرم عليه السهر إ ذ ا كان يعلم أ ن ه سيؤدي به إ ل ى الغياب عن صلاه ة الفجر العلماء ما يقولون إلى ف محرر أدى و محرر الفجر ي الذي يؤدي حرام إلى حرام, حرام. إ إلى ذ ا كان صلاة ا أنه يعلم سيؤدي تفويت ل به ف فلا شرعاً أن يتأخر في نومة. ما في مشكلة. أحسد ما في له مشكلة إذا كنت تعلم أنك يمكن أن شكال الطرق للإستيقاط شرعا ما إذا تنام هذا ما أيضا يجوز يتأخر يمكن وتستيقظة نومه متأخرة أن أنك أن كنت من توقيت س ا ع ة م ع ي ن ة اتفاق مع أ ح د ت و ص ي ة ا ل أ ه ل منبه معين تنام عند الهاتف وتجعل أ ح د يتصل بك أ ن ا أ ع ر ف بعض ا ل أ خ و ة يتفق مع مؤذن المسجد غالبا مؤذن المسجد يؤذن ويجلس عشرين د ق ي ق ة أ و نصف س ا ع ة بين ا ل أ ذ ى و ا ل إ ق ا م ة ما عند الشغل ي ق ر أ ق ر آ ن أ و كذا فمن المناسب أ ن تقول ل بالله أ ي ق ض ي فهو لما يؤذن وينتهي يجلس ربع س ا ع ة يتصل بك و لا تجعله يتصل بك مبكرا ً لو اتصل بك مع ا ل أ ذ ا ن استيقظت و قلت باقي نصف س ا ع ة على ا ل ص ل ا ة س أ ن ا م لا إ ل اجعله يتصل م ت أ خ ر ا ً قليلا ً من أ ه م ا ل أ ش ي ا ء تغيير مكان النوم تغيير مكان النوم بحيث أ ن ك لا تنام دائما ً على نفس الفراش بنفس ا ل ب ط ا ن ي ة نفس المكيف فوقك نفس ا ل م خ د ة لا غير مكان النوم نم في ا ل ص ا ل ة نم في السطح نم في فناء المنزل في الحوش حاول أ ن تغير مكان النوم لاجل و ن م أ ح ي ا ن ا من غير فراش تحتك من غير م خ د ة ل أ ج ل الا تستغرق في النوم مائه في ا ل م ئ ه انما تستغرق إ ل ى مثلا ثمانين في ا ل م ئ ه سبعين في ا ل م ئ ه بحيث أ ن إ ذ ا أ ذ ن ل ل ص ل ا ة أ و رنت ا ل س ا ع ة التي بجانبك أ و نحو ذلك استطعت السيق ل م ب ا ش ر ة ا لنوم الثقيل ا ض ا ف ة يا ج م ا ع ة إ ل ى الدعاء و ا ل ل ه أنا جربت ه ا ما أجمل أن الإنسان بنفسي أن أجمل إ ذ ا صلى النفسيه ر قبل أ ينام ر ع يديه أو في ج و د قال اللهم ا لا من ت أ خ ذ سنة و ل ا ن و ما ل ل ه م يتضني من نوم ص ل ان ة الفجر ي ع ي غ الانسان ب إذا إ ا ل شعر بمثل ذ ل ك و ح ر ص ع ل ي ه و ا س ت ع ا ا ن ب ل ل تعالى ه و ع وعظم و نفسه أ م ر الصلاة ب ل ان ل ى أ ه ي س ت ط ي ع أ ن يستعلكم ا ل ل ه ي ج ز ا ك م خ ي ر شباب و أ أ س ل الله أن يجعلنا و إ ي ا ك م ومن يشاهدنا أ س أ ل الله أ ن يجعلنا جميعا ممن يحرصون فعلا على صلاه الفجر وعلى اقامته ل ه ك وعلاة في ك م و ص ل ى ا ل ل ه على ن ن ب ي ا